قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون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 Wal-le-zine-hum-li-amana-tihim wa'ahdihim ra'oon wal اولائك هم الورثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الانسان من, سلالة من طين ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ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 وَلَقَانَ خَلَقنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلنا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَينا بِهِ الظَّمَأَ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 وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِنِينَ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 توم وكم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما تعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين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 يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا صالحة إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمت واحدة و أنا ربكم فتقولون فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ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 والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون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 وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون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 وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قانوا مثل ما قال الأولون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 Katakanlah, Rabbu,na, kita telah dikalahkan olehku, dan kita adalah kaum yang zalim. Rabbu,na, kita telah